إِنَّ رَبَّ كَ لَ بِ مِررسَد فَأََّإِن سَانُوا إِذَا مَبَتَ لهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فيقول ربي أكرما وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاطُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ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 فَقَعَ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذكرى يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له بقاء، كلا إذا دكت الأرض دكت دكت، كلا إذا دكت الأرض دكت دكت كلا إذا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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه